وعلى القرآن أَلَمْ تعو كيف خلق الله كن من الأرض الناس، ثم يعيدكم فيها، ويخرجكم إضحايا. <تصفحيح> والله جعل لكم التوب بساقه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> What the... What the... Them now, stop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 Oh dear. oh, dear. Oh, dear. What is Even... I'm Well, I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 But